إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقفط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون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 إِنَّ تَفْتِلَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَقُونَ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَوْمٍ أَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَقُمَ أَنْوَبْهَا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون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 وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثمّ جعلناكم خلاء ففي الأرض من بعدهم لنا ظر كيف تعملون وإذا تتل عليهم آياتنا بينا قال الذين لا يرجون لقاؤنا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 عن عند الله قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا امه واحده فاختلفوا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 هو الذي يسيركم في البل والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا فظنّوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لأن أجتنا منها به لنكونن من الشاكرين فلما أنجأهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق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 حتى إذا أخذت الأرض جُرفاً وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَلْمَتَ وَنَبِيَ أَنْ كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى ذلك السلام ويهدي من يشاء إلى طراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قسر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاؤ سيئات بمثلها وترهقهم ظلة ما لهم من الله من عاصم ما لهم من الله من عاصم كأنما أشيت جههم قطع من الليل مظلمة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 وَهُدُوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ قُل مَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن أم يَمْلِكُ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُل أَفَلَا تَسْتَقِيمُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ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 فَأَنَّى تُفَكُّون قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَم مَّن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَى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 وما كان هذا القرآن أي يفترام دون الله ولكن تصدق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون فترا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 فور كيف كان عاقبه الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به فردك أعلم بالمفسدين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 إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم نحشرهم كأن لم يلبسوا إلا ساعة من النهار يتعارثون بينهم قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ إِلَٰهِه وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِنَّمَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا نُرْجِعُهُمْ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 ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسر الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقفط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض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 ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدو ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون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 وما تكونوا في شأنه وما تسلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إبت في ظن في وما يَعْجُبُ عِنْدَ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ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 الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يقرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون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 قل إن الذين يكترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون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 فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم قضوا إليه ولا تنظرون.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 فور كيف كان عاقبه المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاؤهم بالبينات فجاء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 فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أن تقولون للحصن لما جاءكم أثحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجتنا لتلفتنا مما وجدنا عليه آباء ونا وتكون لكم فِي الْأَرْضِ الأرض وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين. وقالت الرع نأتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم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 فَقَالُوا عَلَى الله تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ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 وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمث على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تستبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا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 أَلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَدْ لَوِكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَلْيَوْمَن نُجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ أَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّكَ كَفِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ ولقد ذَوَّنَّا وَعْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَنَخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاترين إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم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 ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمتسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو